وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَسَوَّى اللَّسَانِئَ ثُمَّ اتَّوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَةٌ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ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 إج أَتْهُمْ رُسُلُ مِنْ دَيْنِأَْديهِمْ وَمنِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُ إَّى اللهَّ قالَاوا لَ شََا أَرَبُّنَا لأَزَ لَمَ لائكَةَ فَإَِّا بِمَا أُررسِلْلتُم بِهِ كَافِرون فَأََّ عَدُ فَسْتَكبرروا فِي الْأَررضِ بِ غَيْرِ الْ الحَقِّ وَقالوا مَن أَشَدُّ مِا قوُوه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 وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بِمَا كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتىَ إذ مَا ج أهَا شَهِدَ عَلَْهِمْ سَمَّهُمْ وَأَبَصَارُهُم وَجُودهُ بمَا كانَوا يَععملون وَقالوا لِجُُودهمم لِم شَهِدُمْ عَلَْن قالوا أَهُ فَقَنَ اللههُ الذي أَطَقَكُ شئء وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مََّح وَوهو خَلَقَكُم أَلَ مَرَّّةِ وَإِلَيْهِ تُرْرجعون وَم كُُمْ تَسْتَتِرونَ أي يَششهَدَ عَلَكُمْ سَمْعكُمْ وََا بَصَاركُمْ وَلَا جُلودُكُمْ وَلكِهُ بَنَاتُمْ أَ اللهَّه لا يَعلَم وَلكِوبَنَاتُمْ أَ اللهَّهَ لا يَعلمم كَكثيرم مَِّا تَعملون مَذَالِكُم ظَنَنْتُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْجَاكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنارٌ مَسْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هم من وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَا الذيذينَ كَفرَروا لا تَسْمَعُِ هذاذَا القُرآنِ والغَوْوفِيهِ لَعََّكُمْ تَغْلِبُون فَل نُذقَّ الذيينَ كَفرَروا عَذاَابًا شَددَو وَلَ نَجَذِيََّهُمْ أَْوء الذي كَانُوا يَععملون ذَلِكَ جَزَهَا أعْدَ إَّه النَّارُ للَهُم فِيهَادارَُ الْخُلْدَ لَهُمْ فِيهَا دارَُ الْخُلْدِ جَزَاء أَم بِماَا كانَ بآياتنا يجحَدُون وَقَا الذينَ كَفرَُوا رَبّنأَرنَ الَّين أَبَلان مِنَ الجِّ وَْإِنسِ نَجَعَهُمَا نجعلهُماَا ت تحتَْأقد مِن لِيكُونَ مِنَ الأسَّلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقوها إلا الذين صبروا وما يلقوها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِهُ هو السَّمععَليِيم وَمِنْ آياتِهِ الليل وََّهَارُ وَالشَّمْمسُ وَالقَنَر لَا تَسجددوا للِشَّمس وَلَا لِلقَمَرِ وَسْجد للِلههِ الذي خَلَقَهُ وَسْجدوا للِلههِ الذي خَلَقَهُمَّ إِن كُ تُم إاه إن استتَكبروا فَالَّذنَ عِن دَرَبِّكَ يُصَببحونَ لَ بالالليْلِ وََّهارِ وَهُم لا يَسْمون وَمِنْ آياتهِ أنكَ تَرَ الْ الأرض خاشعَ وَمِنْ آياتِهِأَكَ تَرَ الْ الأرضَ خاشعَةَ, خاشعة فَإِذاَا أَزَلْنَا عَلَْه المأَهْ تَزَّتْ وَرَبَت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 يعملوا ماَا شِئْتُم إنِهُ بِماَا تَعملُونَ بَصيد إِ الذيينَكَفرَوا بالذِكْرِ لََّا جَ أَهُم وَإِنهُ لَتابُ عزيز لا يَأتيهِ البَطِلُ مِنْ بينْ يَديهِ وَلا مِنْ خلُْفِهِ تَزل مِنْ حَكي مِ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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عَلَيْهِمْ عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 لا يَسَأَمُ الْإِنْسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَقولَُّا هذا ل وَمَا أَظُتَاعتَقُ إمَةَو وَلَ إجِعَْتُ إى رَبّ إَِّ لَدهَهُ لَحُسْنَا فَلَنُ نَبّأَ الذيينَ كَفرَروا بِمَا عَعملِلُ وَلَنُذيقَّهُ مِنْ عَذاابٍ غَل وَإِذا أَن مْنَا علىىإِتَانِ أَعربَب وَنَآ بِجانَِبِه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنْ عَرِيضٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مدية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيطا